بسم الله الرحمن الرحيم طاهي ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا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 هو يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له لسماء الحسنات وهل تك حديث موسى إذراء ِمْ كث إِ يَآ نَسُْناَا وََّ عََّ آاتِكُم مِنهَا بِقَبَسِنَ وَجِدُ فَلَمَّا فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا من الصلاة لذكرى إن الساعة آتية نكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدن مك عنها من لا يؤمن بها واتبعه وهف فتغدى وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصا يأتوك عليها وأهش بها على غنم ولي فيها ما ايت تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضا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 وَنَذْكُرُكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا قَالَ لَقَدْ نَسِيتَ لَكَ يَا مُوسَى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قذ فيه في التابوت فقذفيه في اليمم فليلقه اليمم بالساح ليأخذه عدو ووعد الله وألقيت عليك محبة مني ولطف على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل دل لكم على من يكفله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 اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا 116. لا يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بأيات من ربك، والسلام على من تبع الهداة، إن قدو. هي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي كل شيء إن خلقه ثم هدى قال فما بال قون لولا قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ي الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء قناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة نخراء ولقد ريناه آياتنا كلها فكذب وأبا قال أجتنى لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلناتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأي ويحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحقكم بعذاب فقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن ويجردكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم ماتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى. فِنَّكَ أَنْتَ الْعَلَا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّ مَا صَنَعُوا كيد سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى فألقي السحرة ثجدا وقالوا فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلافه ولا أصلبانكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا ترجمة <تصفيق> والله خير وأبقى إِنَّهُ من يات ربه مجرما لَهُ له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا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 وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى نوسى أن اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبس لا تخاف دركا ولا تخشى فاتبعهم فرعون بجلوده فغشيهم من اليم مما غشيهم واضل فرعون قومه وما هدا يا بني وقلناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور ليمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي وَمَن يَحِلّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى وَنَ لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضله مسامري فرجع موسى إلى قومه غبان أسفا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَقَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمَرَدْتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَوْعِدِي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حمرنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى فأخرج لهم عجل جسد له خوارف قالوا هذا إلهكم وإله سافني أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إلَيْهِمْ قَوْلَهُ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرَّهُ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 ما لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قوله قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من ثل الرسول فنبذتها وكذلك سوّلت لنفسي قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مثال إن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم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 لباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا 117. والخالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا 118. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا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 ويسألونك عن الجبال فقل يا سفها ربي نسفها فيذرها قاع صفّا لا ترى فيها عوج ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا منذن له الرحمن ورضي له قولا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 وَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَمًّا وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا صرفن فيه من الوعد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، فتعال الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أي قضاء. رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة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 فان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربّه فغوى ثم جت ربه فتاب عليه وهدى يَقومُ منها جميعاً بعضكم لبعض عدو فإما ما يأتي انكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن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 قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآهِ عذاب لا اخيرتي اشد وابقى افلم يهدي لهم كما هلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لا كُلَّ كَانَ لِسَامَنٌ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنَ قرا فَنَهارِ لَعَلَكَ تَرْضَى وَلَا تَمُدَنَّ عَيْنَيكَ إلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ أزْوَاجٌ مِنْهُمْ زَهْرَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ربك خير وأبقى ومره لك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا ياتينا بآية أَوَلَمْ تَاتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصَّحُفِ لُولًا وَلَوَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُونَ ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فَسَتَعْلَمُونَ تعلمون م نصفحاب الفررات السوي ومن اهتدى